من السقون الغدود، وإذا من أهلك وعلى الله فن يتوكل المؤمن them shall love. ولو قبل Oh, wow. لِهُ قَوْلُهُ الذين كفروا الَّذِينَ كَفَرُوا ليس لك من الأول يوفي لمن يشاء وقتقوا الله لعلكم تصلحون لفضيله لمن يشاء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 لفضيله <تصفيق> والذين إذا فعلوا فَاحِشَةً أو ظلموا مَسَّهُمْ en Oh no! والله لا يحب الله وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين I'm Oh um. I'm sorry. Uh -huh. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله وما of well, Okay. Oh, ك What لهم الله ثوابت the حتى